بُوكتو. <تصفيق> أُسُمْ <تصفيق> ثمانية عشر. <تصفيق> تنظيف, المنزل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تنظيف المنزل. تنظيف المنزل. دينيس <تصفيق> اليوم هو السبت. اليوم هو السبت. دينيس، نية إماماً وقماً. اليوم عندنا وقت كافي. اليوم عندنا وقت كافي. دينيس، نية كي غُصِّي مستانط. اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. Јас ја чистам бањата. Ана, уназдив памам. Ана, уназдив Мажот ми ја мие колата. Зоји, ја гаси ле сијара. Зоји, Децата ги чистат велосипедите. Адапал ينظفون الدراجات الأطفال ينظفون الدراجات بابا جي بوليفا تسفكينياتا الجده تسقي الزهور الجده تسقي الزهور ديتساتا يراسكريفات ديتسكاتا صوبا الأطفال уретибнуваат груфата на децата. А децата уретибнуваат ми ја раскрева неговата работна маса. Зоји уретибува мактаба. Зоји Јас ги ставам алиштата во машината за перене алишта. Ана азгов гасиле во гасалата. Ана азгав гасиле во гасалата. Јас ги закачувам алиштата. Ана аншур гасиле. Ана аншур гасиле. Јас ги пеглам алиштата. Ана аквил малабис. أنا اكوي الملابس بروزورتسيته سيزفالkani النوافذ وسخه النوافذ وسخه بودوت اي الصحون وسخة. الصحون وسخة. كوي جيجيستي بروزورتية. من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ؟ كوي فسموكوا براشنا. من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Кој ги мије садовите? Мен јагсилу ссухун? Мен јагсила ссухун?